يا سيره الخلفاء والنغاء عودي جدد في القلب النوار السجود ذكرين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 وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال رجل لسفيان إلى متى تطلب الحديث قال وأي خير أنا فيه خير من الحديث فأصير إليه إن الحديث خير علوم الدنيا والحديث هو معدن العلم عشان كده للوء اطلاع على الأحاديث ترى على تفسيره في القرآن من البهاء ما لا تراه على من يفسر القرآن باللغة وحدها يعني لو إنسان مثلا تصدى لتفسير القرآن وكان قليل البضاعة في المرويات لا ترى على تفسيره من البهاء والجمال ما يكون لمن كان عالما بالمرويات ليه لأن أغلب العلم إنما هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرناه من منصب السنة بالنسبة لكتاب الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه الكلام ده بقوله ليه لأن سفيان الثوري حيقول كلمتانها قالا ما أخشى على نفسي إلا من الحديث ما أخشى على نفسي إلا من الحديث طيب إزاي يبقى خير علوم الدنيا والآخرة الحديث وإنه لا يخشى على نفسه إلا من الحديث آه كلمات العلماء بيبقالها محامل فما تضربش الكلام ببعضه انظر هذه الكلمة ما تأويلها وفي أي جو قيلت وهذه الكلمة الأخرى في أي مكان قيلت وبأي مناسبة هتلاقي الجهة من على طول زي شعب بن الحجاج كان إذا رأى جماعة من طلا من طلاب الحديث كان يقول لهم إن هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون طب دا دا دا دا دا دا آية, دا دا دا آية قيلت في الخمر والميسر إزاي الحديث مكان الخمر والميسر وإزاي الحديث يصد عن ذكر الله وعن الصلاة حتى يقول فهل أنتم منتهون عما أنتم فيه لا شعبة ما كان يقصد إنما شعبته كان يقصد الذين يضيعون أعمارهم في طلب الأخبار الواهية وكان عند المحدثين زمان فكهة كده اسمها الغرائب الغرائب أي الأحاديث المناكير كان ممكن المحدث يعرف ان في بلاد واق الواق واحد عنده تنطرب على خمس احاديث غرائب ممكن يبيع الدار ويرحل الى هذا الرجل عشان يأخذ العشر خمس واشا الحديث الغرائب دول دي بتنفع في المناظرات والمذاكرات وت... وتصلح ايضا في التعليل تعليل الاحاديث فيقول له يعني انت مثلا رحلت بقالك شهر ماشي مع القوافل وبتنام في الصحراء وتعرض نفسك للسباع والهوام وطبعا ماشي على رجليك فتعبان فممكن تضيع صلاه النافلة، وممكن صلاه الفرض تاخدك بسرعه من من كتر التعب وتنام عن قيام الليل ولا تقرا ورد القرآن، عشان تروح تجيب لي 10 15 حديثا منكر <تصفيق> شعبة قصد هذا الذين يفنون أعمارهم في طلب الأحاديث الغرائب مش في طلب أصل الحديث وإلا أصل الحديث هو السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال فيها إن هذا الحديث أصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة إنما قصد شعبة هذا المعنى الذي ذكرته أنا فيأتي بقى من لا يفهم الكلام ده هو وعايز يذم أهل الحديث في يوم يجيب كلام شعبة ابن الحجاج ويقذف أهل الحديث به وليس هذا هو المعنى الذي عناه شعبة سفين الثوري لما بيقول إن الحديث خير علوم الدنيا والآخرة مع قوله أنه ما يخشى على نفسه إلا من الحديث القول الثاني سفين الثوري له محامل المحمل الأول أن شهوة الحديث عند شفيان الثوري كانت عالية جدا بحيث أنه كان إذا لقي رجلا في الطريق أيا كان هذا الرجل كان عدلا لم يكن عدلا كان عنده الحديث كان يأخذ منه الحديث فمن شدة شهوة الحديث عنده كان يأخذ عن الضعفاء والمتركين والمجاهيل وطبعا لأن شفيان مشهور فإذا روى حديثا فكثير من الناس يتصور إن الحديث صحيح بدليل أن سفيان رواه إذ لو كان باطلا ما رواه سفيان فالحديث بيمشي في الناس وينفق فيهم بسبب أن سفيان رواه فخشي سفيان أن يكون بعض الناس تلقى الأحاديث التي أخذاها عن الضعفاء والمتركين الذين هو يعرف حالهم لكن المتلقي عن سفيان ما يعرف حاله مثل سفيان زي محمد بن ساب الكلب مثلا محمد بن ساب الكلب هذا كان رجلا كذابا وكان سفيان يكذبه ويأخذ عنه فقيل له في ذلك كيف تطرحه, كيف تطرحه وتأخذ عنه فكان يقول إني أعرف صدقه من كذبه أنا مميز عارف اللي هو كدب فيه في وصدق فيه في طيب اللي بعد سفيان اللي هيخذ الكلام دي عن سفيان هل هو عارف زي سفيان كدب هذا الراوي من, صدق هذا من صدقه لا ما يعرفش فيبقى الذي دون سفيان استعمل الخبر ثقة بنقل سفيان فكان سفيان يخشى على نفسه من هذه شهوة الحديث دي ولذلك آآ أوصى سفيانو بحرق كتبه بحرق الكتب بتاعته ليه لأن كان فيها برضو اخبار وكان فيها روايات عن أمثال هذا الضرب فخشي سفيانو أن يثق الذي يأتي بعد ذلك إذا وجد الكتاب أن يثق بالرواة فيستعملها مع أن راوي هذه الأخبار أو الأحاديث ليس بثقة عند سفيان. فكان يخشى من ذلك المحمل الثاني الذي حمله أهل العلم من خشية سفيان خوفوه من الحديث ألا يكون استعمل الحديث الذي وصل إليه فيكثر حجج الله عليه عشان كده العالم أبرك الناس وأكثر الناس أجرا وأعظمهم عقوبة في نفس الوقت كل حاجة لها أختها المضادة لها قال العالم من أبرك الناس عملا الكلمة الوحدة منه يهتدي عليها الملايين بكلمة واحدة دي الكلمة دي أبرك من أن يقوم عمره كله فكيف إذا كان عالما جعل الله عز وجل له لسان صدق في الأمة يقول الكلمة تنتشر في وسط الناس جميعا ينتفع بها الضال والحائر يرجعون إلى الله عز وجل فيكون هؤلاء جميعا في صحيفة هذا العالم ما فيش أبرك من كده ولكن في المقابل يكون عذابه شديدا إذا وصله النص ولم يستعمله فضلا عن أن يعمل ضد النص وفي حديث أسامة ابن زيد في الصحيحين يؤتى بالعالم فيلقى في النار فتندلق أقتابه من دبره مصرين تخرج ويدور حولها كما يدور الحمار في الرحى فيقول له أهل النار يا فلان أما كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر يعني إيه اللي جابك هنا فكان فقال لهم كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه وآمركم وأنهاكم عن المنكر وآتيه فمسؤولية العالم مسؤولية ضخمة إذا, إذا نعهم ينعم في أعلى المراتب وإذا عذب يعذب في أدنى المراتب يبقى إذن خشية سفيان أن يكون عامل ببعض ما وصل إليه من الحديث فيكون حجة عليه لو كان جاهلا ربما كان أخف عليه من أن يكون عالما فأعرض أو خالف أو أهمل يبقى إذن لما نجد كلاما لأهل العلم ظاهره التعارض أو ظاهره التضارب لا بد أن نحمل كل كلام على معنى وده من أصول, الترج... أصول الجمع إن العلماء في با... هناك باب كبير جدا ومهم للغاية في كتاب في علم أصول الفقه وهو باب التعارض والترجيح إذا تعارض نصاني نص في الظاهر وكلاهما صحيح فلابد من حمل كل نص على معنى حتى لا تتعارض النصوص يعني مثلا إذا سمعت قوله تعالى فلا تزر وازرة وزر أخرى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه ما تقولش الاثنين متعرضين لأن الحديث صحيح وثم الآية هدف كتاب الله عز وجل هذا قرآن متواتر وهذا حديث ثابت بإجماع أهل العلم الآية تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينة مش حد بشير عن التاني حاجة وهنا الميت يعذب ببكاء أهله عليه طب هو إيه زنبه وهو ماله يعني الإمام البخاري رحمة الله عليه جمع ما بين الآية والحديث بكلمتين في قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه إن كان من سنته إن كان من سنته أي إن أوصى بذلك فإن أوصى بذلك كان من جملة عمله فيوم يحاسب عليه بقى إذا قال النومي ابكوا علي صرخوا علي اعملوا علي كذا قبل ما ادخل الجبانة اتباحوا عجل تحت الناعش الكلام اللي بيحصل وبنشوفه يعني بكل اسف في بعض المرات كل هذا من المحرمات ولا يجوز فاذا كان هذا من سنته فهذا من جملة عمله يبقى يوم يؤاخذ عليه اذا اصبح لا تعارض يبقى انا عندي بقى اذا تعارض نصان ببص بقى لأوجه الجمع الاول اجمع ما بين النصوص عجزت عن الجمع ما يبقى إلا الترجيح ما بينها الترجيح أيضا له طوابط وله قواعد الجمع له أصول والترجيح أيضا له أصول يبقى أنا لما أقف على كلام متعارض سواء كان في نصوص الوحي أو كان في كلام العلماء بشرط الثبوت يعني لو في قول غير ثابت وقول آخر ثابت يبقى ما, ما ألا أعني نفسي متعبش يروحي وأعود أجمع بينهم والاتنين لا غير الثابت ألقي به إنما بنشترط الثبوت في الحالتين هذا ثابت وهذا ثابت إذا انا حبيت بقى أننا أفهم وجه الجمع ما بينهما إبقى لابد إن, أن أنظر في مبحث التعارض والترجيح أو الجمع والترجيح عند أهل العلم في هذا الكتاب إذن بحمد الله تعالى لما نقرأ خوف سفيان من الحديث أو ناهي سفيان الطلب عن طلب الحديث مع قوله إن الحديث هو خير علوم الدنيا يبقى نفهم إن ما فيش تعارض ما بينهما للعلة التي ذكرتها آنفا وللحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى مع ترجمة شفيان ومع كلامه الطيب العاطر ونستقبل ذلك إن شاء الله عز وجل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 يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود